إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور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 إنه بكل شيء بسيط أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عذاب الكفار وما يلقونه في النار والعياذ بالله من شدة تغيضها عليهم وتقلبها بهم غليانها بهم ذكر ما للمؤمنين لمقابل ذلك، فقال إن الذين يخشون ربهم وهم المؤمنون خافون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه حق عبادته والخشية نوع من أنواع العبادة يخشون ربهم بالغيب إلى بالغيب أي في حال غيبتهم عن الناس فهم مطيعون لله ويخشونه سواء كانوا ظاهرين للابصار أو كانوا غائبين منفردين فهم يراقبون الله جل وعلا ولا يراقبون الناس تستوي سرائرهم وعلانيتهم وهذا دليل على قوه إيمانهم وصدق يقينهم لانهم يخافون الله دائما وابدا سواء كانوا ظاهرين للناس او كانوا خافين عنهم مستكرين عنهم بخلاف الذي يتظاهر بالخشيه والتقوى عند ظهوره للناس، فإذا توارى عنهم، فإنه يطلق لنفسه الفرية في الشر، ولا يراقب الله سبحانه وتعالى، وإنما يراقب الناس، سكون من الناس، ولا يستقون من الله ومعهم. وقيل يخشون ربهم بالغيب. أي انهم يخافون الله ويعبدونه وان لم يروه في الدنيا وانما اعتمدوا على الادله والبراهين الداله على على الله سبحانه وتعالى فهم امنوا به ولم يروه وعبدوه ولم يروه وانما صدقوا الرسل صدقوا الادله والبراهين الدالة على الله سبحانه وتعالى يخشون ربهم بالغيث لهم مغفرة مغفرة لذنوبهم لأنه قل من يسلم من الذنوب مستقل ومستكفر وتحصل الذنوب من المؤمنين تحصل من الذين يخشون ربهم تحصل منهم ذنوب الله جل وعلا يغفر لهم لهم مغفرة وأجر كبير على إيمانهم وأعمالهم الصالحة فالله يغفر ذنوبهم ويأجرهم على أعمالهم الصالحة هذا ما وعد الله به المؤمنين ثم قال جل وعلا مخاطبا الكفار واسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم ملاك الصدور فكما أنه يعلم ما خفي وما ظهر فكذلك هو يسمع هو يسمع سبحانه وتعالى ما ظهر من الأصوات وما خفي منه حتى إنه يعلم ما في النفس وما في الصدر لا يخفى عليه شيء اسروا قولكم فيما بينكم او اجهروا به للناس هذا سواء عند الله جل وعلا وقيل في سبب نزول الايه انهم كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينالون منه في مجالسهم ويقولون أسروا قولكم لا تجهروا يسمعكم جبريل يسمعكم الملائكة أسروا قولكم لا يسمعكم الناس الله جل وعلا قال سواء أسررتم أو جهرتم فإن ذلك لا يخفى على الله وهو يسمعه سبحانه وتعالى انه عليم بذات الصدور عليم بما في الصدور فكيف بالذي يتلفظ به فهو يعلم ما في صدرك وفي نفسك وان لم تتكلم فهذا يستحق الخوف والخشية والمراقبة ولا يخفى عليه شيء ثم ذكر أدلة برهانية قرآنية وعقلية في آخر السورة من هنا إلى آخر السورة وكلها وكلها مناظرة للمشركين والكفار فقال ألا يعلم من خلق وهو الله جل وعلا كيف لا يعلم خلقه وما في صدورهم وما في قلوبهم وهو الذي خلقهم ألا يعلم من خلق يكون من راجع الى الله جل وعلا لأنه الخالق فهو يعلم خلقه وقيل من يرجع إلى المخلوقين يرجع إلى المخلوقين أي الا يعلم خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى والآية شاملة لهذا وهذا فهو يعلم خلقه وما يظهرون وما يعلنون ويعلم مخلوقاته كلها يحيط بها ويبصرها ويراها ويسمعها مهما صغرت ومهما كدرت وانتشرت ومهما ظهرت او فانه يعلمها كلها لانه هو الذي خلقها فكيف تخفى عليه وهو الذي خلق وأوجدها و... واوجدها ثم قال وهو اللطيف الخبير اللطيف فهو يعلم السر واخفى والشيء اللطيف هو الخفي الذي لا يرى فهو سبحانه وتعالى لطيف بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء مهما كان في هذا الكون سواء كان ظاهرا او خفيا سواء كان واضحا أو غير واضح للناس فإن لطفه سبحانه يدركه يدرك هذه الأشياء وأيضا اللطيف يراد به الرؤوف بعباده الذي يلطف بهم ويرحمهم الخبير صيغة مبالغة خبير الذي يخبر كل شيء خبرته سبحانه وتعالى فهو الخبير بكل شيء وهو العليم بكل شيء وهو البصير بكل شيء وهو السميع بكل شيء وهو القدير على كل شيء فلا يخفى عليه شيء من خلقه دقيقة وجليلة ظاهرة وباطنة. وهناك أشياء لا نراها ولا نعلمها الله جل وعلا يراها ويعلمها ولا تخفى عليه في البر ولا في البحر ثم قال جل وعلا في برهان آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا جعل لكم الأرض التي تمشون عليها تنامون عليها تسكنون على ظهرها وتدفنون في بطنها الى رزق جعلها ذلولا اي مذلله لكم لمصالحكم قارسا ساكنه لا تتحرك ولا تميل ولا تضطرب جعل لكم الأرض ذلولا اي مذلله <تصفيق> مسهلة لكم فامشوا في مناكبها مناكبها إلى المراد سهولها وفجاجها طرقاتها في المراد في جبالها المنكب هو الجبل ومرتفعات فامشوا في مناكبها هذا أمر إذاحة أمر إذاحة ولماذا يمشون في مناكبها؟ لطلب الرزق لطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وكلوا من رزق الذي أوجده لكم ووزعه على هذه الأرض قسمه على هذه الأرض فأينما ذهب فالرزق أمامك تجده أمامك فالله هو الذي وزع هذه الارزاق وقدر هذه الاقوات في الارض فليس هناك منطقه ليس بها رزق الله وزع الرزق على مناطق الارض ونوعها فاينما ذهبت تجد الرزق من الله سبحانه وتعالى وكلهم من رزقه ثم أيضا انت لا تقدر أن تمشي في الارض تسافر بدون اكل وشرب وهل تحمل معك كل أكلك وشربك ولو طال السفر وامتد سنين لا لا تحمل كل ما تحتاج اليه لانك تجد الماء تجد الطعام والشراب أينما توجهت في هذه الأرض هذا من لطف الله سبحانه وتعالى في عباده حيث لم يحصر الرزق في جهة معينة من الأرض ثم قال وإليه النشور البعث أينما وجدت في الأرض ودفن في الارض فانك تنشر منها وتحشر يوم القيامه لا تحسب انك اذا رحت وبعثت في الارض انك تبي تضيع ولا ولا تحشر ابدا ستنشر من مرقدك في الارض وتجمع مع الناس للقاء الله سبحانه وتعالى مهما أبعدت مهما سافرت مهما فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى إليه النشور امشوا في مناتبها وقلوا من حزقه وإليه النشور ثم إنه هدد الكفار بالعقوبة فقال أأمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا وهذه الآية والتي بعدها من أدلة علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا أن يختف بكم الارض لما ذكر الأرض وما فيها من التمكين والمنافع ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون ذكر العالم العلوي ما منكم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى العالي على مخلوقاته المستوي على عرشه المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء امنتموه ان يخسف بكم الارض هذه الارض التي جعلها الله ذلولا مطوعه لكم قاره ساكنه ان يحركها الله سبحانه وتعالى ويقطعها فتنهار ان يخسف بكم الارض كما خسف بقارون وقوم لوط وغيرهم ان يختف بكم الارض يقطعها بكم وتنهار بكم وتهلكون والخسف والعياذ بالله عقوبه شديده عقوبه شديده في الدنيا وتكثر الخسوف اذا كثر الكفر وكثر الالحاد خصوصا في آخر الزمان تكثر الخصوص <تصفيق> عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض من تحت أرجلكم وتغوصون فيها تهلكون أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك بدل أن كانت ساكنة قارة وهو القادر على ذلك الذي أسكنها وأقرها قادر على أن يحركها ويزلزلها تحت أقدامكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بسبب فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل وهذا الاستفهام للإنكار للإستنكار والتهديد أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تحمل الحصب أيحصبكم بها كما حصل لقوم عاد من الريح العقيم وكما حصل للأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الأحزاب ارسل الله عليهم ريحا تحمل الحصباء اعصبتهم وكما حصل لاصحاب الفيل كما حصل لاصحاب الفيل ان الله ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل من النار والعياذ بالله فهو القادر على كل شيء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون حين ذات كيف كان نذيري كيف كان نذير أي كيف كان نذيري لكم وإنذاري لكم ووعيدي لكم تدركون حقيقته إذا نزل بكم ولن تستطيعوا الخلاص منه فستعلمون كيف نذير أي كيف نذيري وانذاري حينما يحق بكم ويحيط بكم تعلمون انه صدق وانه حق بدل ما انكم تكذبون به قبل وقوعه تكذبون به لكن اذا وقع لا يمكن احد انكاره ابدا ولا يمكن احد التخلص منه أما قبل وقوعه يمكن الإنسان أن يتوب ويستغفر ويسلم منهم ثم ذكرهم سبحانه بأحوال الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفتات وأصحاب الرس ذكرهم بما حصل للامم السابقة ذكر كفار قريش وكفار العرب الذين عاندوا محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه أن يحل بهم ما حل بالامم السابقة التي كذبت رسلها وعاندت أين هم قطعت أخبارهم ولم يبقى إلا آثارهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم تلك بيوتهم خاوية انظروا إلى ديار ثمود انظروا إلى ديار ثموت الذين جابوا الصخرة بالواد يحفرون الصخرة ويجعلون منها بيوتا ينحتون وينقشون هي موجودة الان تلك بيوتهم خاوية بما ظلم عبره ودليل أما أننا نفتخر بهذه الآثار نقول هذه تدل على حضارة تدل على تقدم تدل على كذا وكذا ونعجب بها ولا نخاف ولا نعتبر هذا من الغرور والعياذ لله هذا من الغرور والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يدخلوها لما مروا بها لا هم يدخلها إلا أن يكونوا باكين لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما, ما أصابه فالذي, فالذي يدخلها معتبرا ومتعبا هذا نأمر به فلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم السير في الأرض والوقوف على الآثار للاعتبار والعظه هذا أمر مطلوب أما السير إليها والنظر فيها من باب الاغترار بها والإعجاب لاهلها وأنها حضاره وأنها تقدم وأن... هذا كله من الغرور والعياذ بالله ولا يحصل اعتبار وإنما يحصل تكبر وعتوب ونفتخر بهذه الآثار هذا من الغرور والعياذ بالله ولهذا ذكر الله سبحانه هؤلاء المشركين باحوال الامم السابقه وما حل بها ان يصيبهم مثل ما اصابهم ولقد كذب الذين من قبلهم من الامم كذبوا رسلهم فكيف كان نكيري أي إنكاري عليهم وأخذي لهم بالعذاب كيف كان أمر يروع العقول بطش من الله سبحانه وتعالى إهلاك لهم عن اخرهم ولم تنجهم قوتهم وباسهم لم يخلصهم ذلك من عذاب الله عز وجل ولا خبراتهم واختراعاتهم لم تنجهم من عذاب الله عز وجل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري أي إنكاري عليهم وعقوبتي لهم ثم قال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير؟ هذا من البراهين العقلية. الطير التي تطير في الهواء ولا تسقط. تطير في الهواء ولا تسقط لأن الله خلقها وأمدها ب بصلاحية الطيران في أجسامها وريشها وأجنحتها كملها للطيران. أولم يروا إلى الطير فوقهم في الجو صافات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن ولا يسقطن من الذي أمسكها ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى بقدرته وتدبيره ما هي هي التي تمسك نفسها ولكن الله جل وعلا هو الذي يمسكها هذا الطير الصغير فيه من بديع الصنعه والإحكام ما مكنه من الطيران والناس يصنعون هذه الطائرات في محركات هائله واصوات مزعجه وتسقط ويهلك فيها من يهلك وهذه الطير خلقتها دقيقة فلقتها دقيقة ومنتظمة ومنظمة هذا من العجائب على قدرة الله سبحانه وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله لفي ذلك لايات لقوم يؤمنون عجائب هذا الطير ايش المقصود ان نصيد هذا الطير وناخله وتنتهي لا نعتبر نعتبر بهذا وهذه القدره الربانيه الهائله العجيبه الانسان مع خلقه ومع فكره ومع لا يستطيع ان يطير والذباب والبعوض يستطيع ان يطير بكل سهوله بكل سهوله هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى انه بكل شيء بصير انه أي الله جل وعلا الرحمن بكل شيء بصير يبصر هذه الطيور حركاتها وسكناتها في الجو لا تخفى عليه سبحانه وتعالى ولا تغيب عن بصره سبحانه وتعالى فلا تظن انها مجرد مخلوقات عبث ولا تعتذر بها ولا تستدل بها على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه الاله المستحق للعباده اما هذه المعبودات من دونها هي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا فهذا برهان عقلي على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ثم قال جل وعلا مخاطبا للمشركين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي غير الله جل وعلا ما هو الذي يدافع عنكم لو أرادكم الله عز وجل بعذاب أو عقوبة من الذي يدفع عنكم قوتكم وجنودكم وإمكانياتكم لا تدفع عنكم أبدا يمكن ان, إن هذه الجنود وهذه القوات تدافع المخلوقين مثلكم تدافعون بها المخلوقين مثلكم لكن الله جل وعلا لا يدافع ولا يرد أمره إذا أراد شيئا لا أحد يستطيع رد أمر الله جل وعلا. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم ينصركم من دون الرحمن؟ إذا أراد الله بأسه بكم أنزله ولا احد أو إذا أراد الله سلط عليكم جنودا من جنوده. وخلقا من خلقه فلا تستطيعون صدهم ولا ردهم فدل على ضعفكم وحاجتكم إلى الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يغتر بقوته ولا بماله ولا بجنوده مهما اوتي من الجنود والقوة ولبها فإنه ضعيف ضعيف لا تدفع عنه قوته ولا جنوده من الله شيئا من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون الا في غرور ان نافيه بمعنى ما ان نافيه بمعنى ما اي ما الكافرون الا في غرور لا في شيء آخر الغرور الذي غرهم به الشيطان وغرتهم قوتهم وغرتهم الحياة الدنيا فهم في غرور قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم واشد منهم قوة كانوا بآياتنا يجحدون إن الكافرون إلا في غرور غرهم ما هم فيه من النعمة والقوة وظنوا أنهم يمتنعون مما أراده الله بهم وما هددهم به من الوعيد ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب حتى لو كنت في قصر مصفح وجنود إذا القى الله الرعب في قلبك فلن تستقر وانت في وراء الأسوار وراء المصفحات الله يلقي في قلبك الرعب فتستخف الله على كل شيء قدير من الكافرون الا في غرور ثم قال جل وعلا امن هذا الذي يرزقكم من هو الرزاق؟ من الرزق بيده؟ بيد الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك شيء من المخلوق فإنه من الله بواسطه المخلوق هو الذي سخره لك وأرسله لك ليس من المخلوق وإنما هو من الله من هذا الذي يرزقكم؟ إن أمسك الله رزقه عنكم من الذي يرزقكم؟ الا الله جل وعلا والمخلوقون مهما ساعدوا مهما بذلوا من المساعدات فانها لا تغني شيئا لا تغني شيئا الرزق من الله جل وعلا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه اي امسك الله رزقه عنكم حتى المخلوقين الله يمنعهم من انهم ساعدون لا على المخلوقين والمساعدات الدولية هذه الله قادر على أنه يمنعها ولا تصل إليه ولو وصلتكم ما تغني شيئا من يرد الناس المنتشرين في الأرض أنت لو قيلت ترى غدا أهل الأرض اليوم عندك غدا أهل الأرض اليوم عندك أو غدا أهل البلد خلنا من أهل الأرض ترى غدا أهل البلد وعشاهم عندك اليوم ماذا تكون حالك ومق... ومقدرتك كيف الذي يرزق أهل الأرض كلهم يغديهم ويعشيهم يرزقهم في لحظة واحدة أما تعتبر في هذا من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وله بس الآدميين كل المخلوقات يرزقها الله والدواب والحشرات كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويصل اليها قوتها وهي في اماكنها بل في جحورها هذا كله من الله جل وعلا فهذا من عجائب قدرته الداله على ربوبيته استحقاقه للعباده وان ما سواه لا يملك رزقا ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه لا تعتمد على الناس, الناس الله قادر على ان يكف ايديهم عنك وايضا الناس لو اعطوك يوم ما يطنك اليوم الثاني الله جل وعلا دائما يعطيك من كونك في بطن امك الى ان تموت أنت تتغذى برزق الله سبحانه وتعالى فلماذا تنكر ذلك تتكبر على الله سبحانه وتعالى أمن هذا الذي يرزقه من أمسك رزقه بل تمادوا بل يعني تمادوا في كفرهم وطغيانهم ولم, ولم يعتبروا بهذا البرهان وهذا الدليل القاطع المقنع في عتو اي تمرد وامتناع ونفور نفروا عن الحق وهربوا من الحق صدوا عنه والعياذ بالله بلجوا في عتو ونفور بلجوا في عتو ونفور ايش اللي بعدها أفمن يمشي مكبا على وجهه وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر المؤمن الذي انتفع بهذه الآيات واستدل بها على عظمة الخالق واستحقاقه للعبادة وعبده حق عبادته والكافر الذي لم يلتفت إلى هذه الآيات وهذه البراهين فهو مثل المكب على وجهه الذي انحنى ظهره وأكب على وجهه فلا يبصر ما أمامه ولا ما يمينه ولا عما شماله يمكن يقع في الحفر ويقع في النار ويقع في البحر والغرق لأنه ما يشوف ما أمامه هو منحني رأسه إلى أسفل ولا يرى ما أمامه ولا ما عن يمينه ولا عن شماله أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا هو الكافر الذي لم ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى ولم يهتدي بها أفمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم من هو نعم أما يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا اي مستقيم القامه معتدل القامه يرى ما امامه وما, خلف وما عن يمينه وما عن شماله فيبصر الطريق ويتجنب المخاطر والحفر والمهالك يمشي على طريق واضح وهو الوحي المنزل والرسول المرسل هذا هو المؤمن أما يمشي سويا أيهما هداء هل المكب على وجهه أو السوي المستقيم القامه المعتدل الذي يمشي باعتدال وهو على صراط أي طريق مستقيم معتدل ليس فيه التواءات وهو صراط الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم وهو الإسلام والرسول والقرآن هو الصراط المستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو سوي في خلقته وقامته وأيضا طريقه معتدل ومستقيم أما ذاك فهو منكب على وجهه وطريقه مهدد بالهلاف والحفر والمهالك لا يدري ما أمامه نسأل الله العافيه هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ما هو الجواب الذي يمشي سويا على صراط مستقيم هذا اهدى هذا اهدى بلا شك العقول والفطر كلها تقر بهذا ثم قال جل وعلا مخاطبا للبشريه والكفار قل هو الذي انشاكم اوجدكم من العدم هذا برهان برهان آخر هو الذي أن هل أحد خلقكم غير الله جل وعلا هل من خالق غير الله لا أحد ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يخلق أبدا مع عناد المشركين والكفار والملاحدة مع عنادهم ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذا الكون لا جبلا لا بحرا لا ارضا لا لا احد يدعي هذا مع شده عتوهم وعنادهم قل هو الذي أنشأكم اي لا غيره سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والابصار والافئده السمع معروف والابصار معروفه والافئده القلوب هذه الامور الأعضاء الثلاثة هي أشرف ما في الجسم السمع الذي تسمعون به الأصوات تسمعون به القرآن والعدلة والبصر الذي تبصرون به هذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه الآيات تبصرون به طريقكم تبصرون به صناعاتكم ومعاشاتكم جعل لكم السمع والبصر والأفدا وهي القلوب التي تفكرون بها وتعتبرون بها أما اللي عنده سمع وبصر ولا عنده فؤاد ولا قلب فلا لا لا لا يستفيد لا يستفيد إنما السمع والبصر أدوات للقلب. أدوات للقلب والقلب هو الملك هو ملك الجسم الذي ينتفع بالآيات والعظات يتبصر أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والله اخرجكم من مطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما هو الذي خلق هذا الانسان وجعله سميعا بصيرا جعل لكم السمع والابصار ولافيدا ولهذا قال جل وعلا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا قليلا ما تشكرون شكركم لله قليل لا يوافي نعم الله سبحانه وتعالى لا يوافي نعم الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها فكيف تقومون بشكرها قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض نشركم فيها ما جعلكم, في ما جعلكم مجتمعين في ناحية واحدة من الأرض تتضايقون وتتعطل و... مصالحكم وتنافسون ولا يحصل لكم منافع بل انه زرعكم في الارض وزعكم على الارض الواسعه واسكنكم في الشرق والغرب والشمال والجنوب ما جعلكم في بلد واحد او في قطعه واحده من الأرض فيحصل لكم الضرر وكل عنده كل عنده ما يريد وما يقيم حاجته في اي مكان قل هو الذي ذراءكم في الارض فرقكم فيها هذا من نعم سبحانه وتعالى ولم يجمعكم في قطعه واحده وتزدحمون تقاتلون زرعكم في الأرض وإليه تحشرون يوم القيامة من جميع اقطار الأرض الله نشركم فيها وفرقكم لكنه يجمعكم يوم الجمع للجزاء والحساب أينما كنتم من هذه الأرض في صعيد واحد يجمعكم في صعيد واحد لا يتخلف أحد من أقطار الأرض بعدة أو قربة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون مع هذا كله وهذه البراهين يقولون متى هذا الوعد متى هذا البعث والحشر يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم متى الرسول ما يعلم متى ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى وليس من مصلحتنا إننا نعلم متى يكون هذا لكن من مصلحتنا أن نعلم أنه سيكون لا شك فنستعد له ولا علينا متى يكون قريب أو بعيد لكن هذا من باب التحدي والكبرياء والعياذ بالله بدل أن يستعدوا وأن يتوبوا وأن يستغفروا لهذا الوعد صاروا يقولون متى متى هذا ما ندري هذا إلى علم الله سبحانه وتعالى لا يعلم متى تقوم الساعة ومتى يكون البعث إلا الله جل وعلا ولو كان من مصلحتنا أن نعرف ذلك لبينه لنا لكن ليس من مصلحتنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني ما تكونوا صادقين إلا اذا بينتم متى شوف التحدي والكبرياء والعياذ بالله يقولون ما بينت لنا متى تقوم الساعة فانت كذاب هذا يقوله حاقل لو جاك واحد وقالك ترى في عدو مذبل يمكن يصبحك ويمسيت استعد هل تنشغل معه تقول متى بيجي أو أنك تستعد وتبادر تستعد وتبادر تكون على أهبة الاستعداد وليس من لازم أن يقول لك بيجيك الساعه الدقيقة الفلانية وكذا وكذا, وكذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال الله جل وعلا لرسوله قل إنما العلم عند الله علم متى هذا عند الله فلا لا مصلحة لكم في ذلك وإنما مصلحتكم الاستعداد والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الاوان لأنه إذا وقع وعاينتموه ما يمكنكم هذا الاستعداد ما يمكنكم هذا فليس من مصلحتكم ان يبين لكم متى يكون انما من مصلحتكم ان يبين لكم انه سيكون هذا الذي من مصلحتكم قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين النذير لا يلزمه ان يبين متى يقع العذاب او الوعيد ليس مطالبا بهذا وله من مهمته ما هم من مهمته هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى انا لا اعلم الغيب انما انا نذير نذير مبين وقد انذرتكم وبينت لكم واما متى هذا الى الله جل وعلا وليس من اختصاص فلما رأوه زلفة لما رأوا الكفار ما كانوا يتحدون الرسول ويقولون متى موعده لما رأوه زلفة يعني قريبا منهم سيئة وجوه الذين كبروا اسودت والعياذ بالله سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون اي تطالبون بمتى يقع متى يحصل هذا هو الان لكن الآن ما يمديكم ولا, ولا يمكنكم تعملون شيء ولا يقبل منكم توبه ولا يغفر لكم لم فات الاوان ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وإنما أنا نذير مب... فلما رأوه زلفة أي قريبا منهم سيئة وجوه الذين كفروا به من قبل وكذبوه من قبل وقيل لهم من باب التهديد هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون بيان متى يحصل حصل الآن ماذا بوسعكم الآن ما بوسعكم شيء لأنهم فأس الأوان فأنت لو استعديت من قبل لنفع كذلك لكن الآن ما, ما يمكن تستعد ثم قال الله جل وعلا لنبيه قل أرأيتم ايها الكفار إن أهلكني الله ومن معي كما تدعون علينا بالهلاك وتتربصون بنا ريب المنون وتترقبون بنا العقوبة ماذا ينفعكم لو أن الله اهلكني ومن معي بس ينفعكم بس ما ينفعكم هذا الشيء؟ إنما ينفعكم أن تعملوا لانفسكم ولا رأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أريم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هذه هذا قول المؤمنين هذا قول المؤمنين يقولون هو الرحمن جل وعلا آمنا به وعليه توكلنا هذا جواب المؤمنين يتوكلون على الله ويفوضون امورهم الى الله ويعملون الاعمال الصالحه مع التوكل يعملون الاسباب مع التوكل ولا يغترون باعمالهم ايضا وعليه توكلنا ما تغتر باعمالك لكن تعمل وتوكل على الله سبحانه وتعالى هوض أمرك إليه آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون أيها الكفار من هو في ضلال مدين نحن ام أنتم لأنهم كما ذكر الله عنه في أول السورة يقولون للرسل بل أنتم في ضلال ما أنزل الرحمن من شيء بل أنتم في ظلال مبين في ذاك الوقت إذا جاء الوعد ستعلمون من هو في ظلال مبين نحن أو أنتم ستعلمون من هو في ظلال مبين ثم قال جل وعلا أيضا براهين عظيمة في هذه السورة قل أرائكم إن أصبح ماءكم غورا الماء الذي تشربون تسقون به الأشجار الزروع وتنتفعون به منافع عظيمة يسره الله لكم من هذه الأرض ساقه إليكم سحله لكم لو أن الله غوره غوره في الأرض وأبعد تناوله عنكم فماذا تكون حالكم ولا أرأيتم اي اخبروني ماذا تصنعون ان اصبح ماؤكم غورا اي غائرا في الارض بدل ما هو فائض وسائح على وجه الارض تدركه الالات والرافعات والنواضح اذا غار الماء ما لكم حيله لو تجمعون كل قوتكم وحديدكم ومكاينكم وكل ما عندكم ما تستطيعون توجدون الماء أبدا إن أصبح ماءكم غورا الله جل وعلا يقول وإن على ذهاب به لقادرون الله خزن هذا الماء في الأرض ومكنكم من استنباطه والأسفل وشربه وسقي الأشجار والدواب مكنكم من ذلك لكنه قادر على أن يغوره ويبعده عنكم في أغوار الأرض فلا تستطيعون له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا فهذا كل ما عندك من المعدات والحديد والحفارات ما يجهد هذا الشيء قال من اصبح أصبح غورا فمن يأتيكم بماء معين تستطيعون أنتم ولا المخلوق مثلكم ولا معداتكم ما يستطيع يأتي به إلا الله جل وعلا ماء معين يعني يا ينبع من العيون والآبار من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى فمن يأتيكم بماء معين إلا الله جل وعلا فلماذا تكفرون به وتعبدون غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا هذا تحدي لهم أنه لو غار الماء ما نفعتهم هذه المعبودات وهذه القبور والأورحة وهذه المعبودات من دون الله كلها ما تنفع لأنها مخلوقات ضعيفة ولا ياتي به إلا الله من هذا نفي من غير الله يأتيكم بماء معين هو الله سبحانه وتعالى وحده وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل يقول المؤولة من الأشائرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة لا لا اسمع. يقول أحسن يقول الحسنة عليكم يقول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة وهي في الفهارس والمعاجم تدور كلها على معنى الجارحة لذا وجب تأويلها وهكذا قولهم في باقي الصفات كالساق وغيره فكيف يرد عليهم نعم هنا على اليد الحقيقية جميع كل جميع معاجم اللغة والكتب اللي تقول كلها تدل على أن اليد هي اليد الحقيقية اليد الحقيقية هي بالنسبة للمخلوق وبالنسبة للخالق لكن يد الخالق غير يد المخلوق يد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به وإن اشتركت في الاسم والمعنى لكن تختلف في الكيفيه هذه هي القاعدة الواضحة نعم الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب يقول انا تاتيني بين فتره وأخرى معاصي خلوات يقول تاتيني بعد بين فتره واخرى معاصي في الخلوات فهل هذا يدل على عدم الخشيه في الغيب ومن هذا يدل على نقص الخشيه عليك بالاستغفار والتوبه والله يغفر لك الانسان محل النقص معنى حد كامل الخشية كامل الإيمان كامل العمل لازم من نفسه. لكن من رحمة الله أنه جعل باب التوبة مفتوحا نعم يقول احصل عليكم وما الأسباب التي تدل على مراقبة الله تعالى في الخلوات الإيمان أعظم سبب هو قوة الإيمان من الله عز وجل نعم بس الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك يقول تقدم معنا أن الأمرها هنا للإباحة فما هو الصارف له عن الوجوب ما الصارف له عن الوجوب ما أحد قال إنه يجب عليك إنك تمشي في الأرض وتسافر ما هجال هذا هذا للإباحة نعم بسم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى وهو اللطيف الخبير يقول هل هناك فرق بين اللطيف والخبير نعم اللطيف الذي لا يخفى على علمه شيء مهما, مهما دقى الشيء وخفي عن الناس فإن الله فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى هو الخبير هو الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال في الماضي والمستقبل والحال نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك عادة لبعض الناس في بلادنا إذا دعوا الله يقولون يا لطيف يا لطيف ويكررونها بالعشرات وقد تصل إلى مئة مرة فهل يجوز هذا الدعاء نعم هذا دعاء لله باسمه باسم من عسمائه ولكن كونه بصوت جماعي هذا هو البدعه ويرددونه ويصوت جماعيا هذا بدعه أما لو أن الإنسان ردده في نفسه فلا مانع من ذلك وليس له عدد محدد أيضا تحديد يحتاج إلى دليل نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى آمنتم من في السماء تقدم معنى أنها من أدلة علو الله تعالى على خلقه والسؤال كيف الرد على من يقول إن معنى في السماء اي ملكه وسلطانه وقدرته وهل يكثر من ينكر هذا هذا قوله هو اما قول الله الله في السماء وهو الذي في السماء ولا في الارض إلا يعني معبود معبود في السماء ومعبود في الارض والله استوى على العرش والعرش هو اعلى المخلوقات وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حضرة لا جلة يقولون بلغت ألف دليل على علو الله على خلقه واستوفاها أو استوفا كثيرا منها الحافظ الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفاف وأما يجي واحد يقول في السماء ملكه في السماء ملائكته أنا كله كلام فاضي كلام من عنده نعم لا يقبل نعم يقول احصل عليكم وهل يكفر من ينكر علو الله تعالى على خلقه بلا شك الذي يقول إن الله مع خلقه بنا بذاته مختلط بهم مختلط بهم هذه حلولية هذا ماذا بالحلولية هو كهر كهر بالله عز وجل كهر أكبر نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز القول بأن الأرض تدور والشمس والقمر ثابتان؟ هل تخرص كلام من عند البشر الله اخبر ان الشمس تجري اخبر أن الشمس تجري ولهذا قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب سميت المشارق والمغارب لأنها تشرق منها الكواكب وتغرب فيها الكواكب دل على انها تجري في فلك كل في فلك يسبحون فأي تجري والعرض ثابتة آرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم حسنا الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما يحصل من البلايا والمحن في بعض الآيات الكونية هل يمكن لنا تمييز بين ما هو ابتلاء وبين ما هو عقوبة من الله على معاصي العباد؟ لا حاجه الى التمييز بين هذا وهذا نقول فيها هذا وفيها هذا فيها انها ابتلاء للعباد وفيها انها عقوبه ايضا فربما تكون لبعضهم ابتلاء وتكون لبعضهم عقوبه لا تنافي بين هذا وهذا نعم صلى عليكم سماعه الوارد يقول السائل ما حصل ويحصل في هذه السنوات الاخيره من حدوث وتكرار بعض الايات الكونيه هل هذا دليل على قرب قيام الساعة؟ نعم، من علامات الساعة أنها تكثر هذه الأمور، تكثر الزلازل، يكثر الخسوف والكسوف للقمر هذا من من آيات الله وهي من علامات الساعة تكثر في آخر الزمان. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل من منهج أهل السنة أن نستدل بالبراهين العقلية في الرد على أهل البدع؟ نستدل بالأدلة العقلية والأدلة القرآنية نستدل بالامرين لا نكتفي بواحد كلها أدلة ولله الحمد وبراهين نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو السبب في أن السلف عليهم رحمة الله شددوا في بعض قضايا العقيدة مثل العلو ورؤية الله تعالى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ما شددوا يا أخي لكنهم اتبعوا ما أنزل الله وآمنوا به وردوا على من أنكر ذلك والحد في آيات الله ولا يسمى هذا تشددا وإنما يسمى هذا تمسكا وإيمانا بما أنزل الله خلونا من التشدد بقولوا هذا تمسك لما أنزل الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل يقرن الله, يقرن الله تعالى في القرآن بين السمع والبصر والأفئدة في آيات متعددة دون غيرها من حواس الإنسان فهل لذلك حكمة ظاهرة سمعتم هذا يقولون لأن هذه أشرف ما في البدن السمع والبصر والقلب هي أشرف ما في البدن ولذلك كررها الله في القرآن نعم وبقية أعضاء البدن تابعة لها نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والسؤال يقول كيف نرد على من استدل بقوله تعالى منهم المؤمنون بأن المسلمين والكتابيين بعضهم سواء. منهم المؤمنون في وقتهم المؤمنون في وقتهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بدين سماوي واتبع رسولا من الرسل فهو مؤمن لكن لما نسخت الأديان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى العمل بها وصار العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون مؤمنا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه نعم بسم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قرأت في كتب التفسير أن معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إذا تهلك أنه عدم الإنفاق في سبيل الله فهل المعنى محصور في ذلك لا لكنه من لكنه من لكنه من إلقاء بال بالأيدي إلى التالك ترك الجهاد في سبيل الله من من أنواع الإلقاء إلى التهلكه وهو سبب النزول سبب النزول كما ذكر المبشرون هو أن بعض الصحابة أرادوا أن يشتغلوا بأموالهم وزروعهم ويتركوا الجهاد قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة فترك الجهاد تهلكة نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم كتابة المصحف بغير الخط العثماني لا يجوز الرسم العثماني يبقى ولا يغير لأنه يحتمل القراءات الواردة والرسم العثماني يحتمل القراءة الثالثة أما إذا غير الخط ما صار يحتمل إلا قراءة واحدة نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ لا ما يخلد في النار لكن اختلف هل, هل, هل يعفو الله عنه ويغفره أو لا يغفره ويعزل صاحبه؟ لكنه لا, يعد... لا يخلد في النار إنما يخلد صاحب الشرك الأكبر نعم أحسا الله إليكم استماحت الوالد يقول السائل سمعت من بعض العلماء من يقول يمكن أن يكون للمرأة في قبرها امرأة وتقول أنا عملك الصالح بدلا من الرجل لأن المرأة تأنس مع المرأة فهل هذا التقرير صحيح؟ هذا كلام فاضي ما له معنى. وش اللي أدراه عن هذا؟ قل عن هذا الشيء يقول على الله بما لا يعلم على الغيب لا يحد يقول في الغيب إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك صحفي يصف يقول هناك صحفي يصف من يرجع الزلازل والبراكين إلى ذنوب العباد بأنه من الخرافيين فما حكم قوله هذا؟ هذا هو الخرافي ينطبق عليه وصف الخرافي أما الذي يقول إن الزلازب يستمد لدنوب العبادة هذا مؤمن وليس بخرافي نعم إنما الذي يقول إنها ليست لدنوب العبادة هذا هو الخرافي الذي لا يستني بلا قليل نعم وحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ماذا تنصح طالب العلم أن يقرأ في كتب التوحيد الحمد لله يقرأ كتب السلف التي على عقيدة السلف في كثير من كتب التوحيد كتب الاشاعره والمعتزله تسمى كتب التوحيد لكن كتب التوحيد الصحيحة هي المبنية على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة وهي كثيرة ولله الحمد نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز وسم الإبل في رقبتها لتعرف أن هذه الإبل لفلان نافذ إنما الممنوع الوسم في الوجه أما الوسم في غير الوجه لا بأس به ليك نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل عندي قطعة أرض إحداهما للبناء والثانية أريد أن أبيعها بعد سنة أو أكثر لأبني بثمنها فهل عليها زكاة نعم عليها زكاة. ما ماذا تنويها للبيع فكل ما مر عليها سنة تقومها والزكيها نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل مجموعة من الطلاب في المدرسة يريدون أن يعملوا إفطارا لزميل لهم كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه يريدون يقول يريدون أحسن عليكم أن يجعلوا له إفطارا لأنه كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه ودعوني إلى المشاركة في الإفطار فهل يجوز ذلك؟ لا بس بذلك من ذلك قال السرور عليه وشكر الله على شفائه في اشتفالا به وجبرا لخاطره وإدخالا للسرور عليه لا بس بذلك أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى فستعلمون كيف نذير وفي قوله فكيف كان نكير يقول ما هو إعراب نذير في الأولى ونكير في الثانية كيف كان نكيري اصل نكيري بالإضافة إلى المتكلم ثم خفرت وصار نذير نكير فيكون نذيري أو نكيري اسم لك اسم لك نعم عليكم أو خبر لها والاسم محذور نعم أحسى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول العلماء إن أهل مكة لا تمتع لهم فهل مرازهم أنه لا يجوز أن يختاروا نسك التمتع أم أنه لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم الذي قال إن أهل مكة ليس لهم تمتع هو الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فأهل مكة يتمتعون ولكن لا يجب عليهم الهدي لا يجب عليهم هدي التمتع نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل من نسي قول اللهم اغفر لي بين السجدتين ماذا عليه ياتي بسجود السهو اذا لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين سهوا فانه ياتي بسجود السهو الا اذا كان مع الامام هل يتحمل عنه سجود السهو نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل رجل عنده عدة أراضي ومتردد في بيعها أو تركها للأولاد فهل, مت... فهل المتردد فيها عليها زكاة؟ لا التي لم يجزل ببيعها ليس فيها زكاة نعم أحسى عليكم إليكم الوالد يقول السائل جعل بعض المعلمين عندنا في الكلية عشر درجات على من غسل ميتا فهل يجوز لي فعل هذا العمل التعبدي؟ من اجل الحصول على الدرجه اولا لا يجوز للمدرسين انهم يعبثون بالدرجات هذا يتبع النظام نظام الدول ولا يتصرف المدرس يجعل بعضها تقصير جنائي وبعضها مجرد سلف هذا لا يجوز هذا عبث بالنظام هذا لا يجوز نعم يكفي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه